منتديات القرآن تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني في سرنا وفي جهري أدعوك وَاك فِي سِرِّ وَفِي جَهْرِ وَثِّقْ لِلْمَرْضَاتِكْ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكْ وَثِّقْ لِلْمَرْضَاتِكْ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكْ سُبْحَانَكَ قَدْ يَسَّرْتَ قُرْآنَكَ لِلذِّكْرِ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ سُبْحَانَكَ يَا, ربي, سبحانك يا ربي. قرآنك يا حافظ يهدي للتي اقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للابناء فخر هو لل عز هو للأبناء فخر هو سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك, سبحانك, سبحانك, سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديمي لتبواك في سر وفي جهر أدعوك يا ان تشرح لي صدري تهديد لدرواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي يبدو عن كتاب الغرام لاحظوا برق عيوني بنفسيه بالنيام في بالحنين حرق الشوق الدفين انها علميتي يا اشوق ال قد هويت لونها انيتي وعشقت اسمها انيتي وهويت اخوانا تمود لها قد هويت لونها انيتي وعشقت اسمها انيتي وهويت اخوانا تمود من كلما دار الحديث عن حكاية الغرام لاحظوا بربع عيوني بن بنفسيه بالميان بانك يا الحبيب طال وشهدت ان انها عليتي عشق من سنين جرىينا وروينا وعلى الحق مضينا واتخذنا الدين فكرا منهجا منه ارتوينا, منهجا منه ارتوينا ضق الريي بنبيدا يابان هي الخليم هوق شقد في إنها علمية هي عش سرين